ومرضاتي سبحانه وتعالى هذا هو الرجاء الشيء السادس الحياء تستحي من الله عز وجل وتشعر بالتقصير في أدائك للعبادة بعض الناس بيعمل العبادة يعتقد أنه تفضل بها على الله يطلع من صلاة العشاء بس حلو أو كده احنا كده عملنا اللي, إيه اللي علينا اتصدق مثلا بربع جنيه ويقعد يخبط على الصندوق بتاع الصدقة علشان الناس إيه كلها تبص ويحسوا أنه في منزلات عثمان بن عفان خلاص لا المهم إيه مهما فعل الإنسان من عبادات ومهما تقرب بقربات فإنه يعتبر مقصر في حق الله عز وجل لولا أن يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته وإلا فنحن مقصرون النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن الملائكة في البيت المعمور في السماء السابعة ذكر أن منهم ملك راكع إلى يوم القيامة وملك ساجد إلى يوم القيامة وملك قائم إلى يوم القيامة وبعد هذا يقولون يوم القيامة يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك فالواحد منا دائما يستشعر التقصير في جنب الله عز وجل وأن يستحضر أنه عاجز عن القيام بعظيم حق الله تعالى وبعدين يكفيك أن تستحضر عند كل عبادة تفعلها استحضر حجم تقصيرك وتفريطك أمام هذه العبادة بل انظر إلى حجم الإخلاص الموجود في العبادة نفسها يعني ستجد قليل جدا أو قد يكون معدوم لذلك من الأذكار بل أول ذكر تقول بعد الصلاة هو زي ما ذكرنا استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. لماذا قلنا على إيه؟ التقصير استغفر على التقصير الذي حصل منك أثناء هذه الصلاة فكل هذا يوجد عندنا الحياء من الله عز وجل فهذه يعني إذن الستة أسباب لتحقيق الصلاة التي يعني يصلي فيها البدن مع القلب وهي أيضا نعيدها مرة أخرى حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء وعرفنا أيضا الأسباب المعينة على استحضار هذه الأشياء بشكل عملي حتى نحاول بقى بعد كده التطبيق الفعلي لهذا الشيء من هذا يتبين لك أن الناس في الصلاة قسمان والناس في الله يطبق الكلام دوت والمشي يطبق فالناس هينقسموا إلى قسمين قسم غافل قسم غافل لا لم يحضر قلبه ولا في لحظة من صلاته يدخل في الصلاة كأنه خرج منها هذا قسم الأول والقسم الغافل القسم الثاني قسم المتم لصلاته. في عندنا شخص غافل عن صلاته وشخص متم لصلاته. وهذا المتم لا يغيب قلبه في لحظة عن صلاته بل يعني تصل أحيانا مع بعضهم من شدة حضور قلبه في الصلاة أنه لا يشعر بما يحصل بجواره أثناء الصلاة كان بعض الصالحين وهنذكر بعد قليل نماذج فعل عجيبة لمسألة حضور القلب وتعلقه كليا بالصلاة بحيث لا يهتم بأي شيء آخر خارج عن الصلاة فتجد الواحد منهم إذا دخل في الصلاة لا يلتفت إلا إلى الصلاة لكن أنا أيضا يعني هكون عملي أكثر معاكم ونحاول نعرف ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يعني يشرد بذهنه وما يركزش في الصلاة حتى إن بعضهم أول ما يدخل في الصلاة يبدأ في التفكير أول ما يقول الله أكبر يبدأ التفكير يشتغل والخروج بقى بعقله بعيدا عن الصلاة في الحقيقة إحنا لو يعني لو نظرنا بتأمل شوية سنجد أن هناك مؤثران يذهبان بالفكر ويبعدان القلب وأنا عايزك يعني تركز معايا جدا ده لو كنت عايز تخشع في الصلاة لو كنت عايز تخشع في الصلاة تركز معايا جدا مع هذه المؤثرات عندنا مؤثر خارجي ومؤثر باطني نعرف الأول المؤثر الخارجي لأنه يعني أسهل أو حل مشكلة المؤثر الخارجي في أيدينا ممكن نعملها والمقصود بالمؤثر الخارجي السمع والبصر السمع والبصر يعني لابد على المصلي ألا يشغل سمعه وبصره أثناء صلاته بأي شيء لا يشغل سمعه وبصره إلا بالصلاة يعني يوفر الهدوء التام قبل الدخول في الصلاة ما يكونش فيه أصوات مزعجة أثناء الصلاة ولا يكون فيه حركة أمام عينه لأن الحركة تشغل شخص واحد عده من اليمين واحد عده من قدامه عده من جنبه فهذا كله يجعله يعني يلتفت إليها حتى ولو بقلب يعني العين تؤثر على القلب فقبل أن أكبر إلى الصلاة أتخير المكان الهادئ قبل أن أكبر وأدخل في الصلاة أتخير المكان الهادئ يعني من فعش جنب التلفزيون وعلى شام ما يفوتنيش جزء من التمثيلية أو أم فارش المصلية جنب التلفزيون وأكبر وأصلي وداني معه مع التلفزيون وليست مع الصلاة هكذا يعني بعض الناس حتى لا يفوتوا شيء من المسلسل اللي هو امتبعه ويعني عايز يلحق الصلاة فيكبر بجوار التلفزيون هل هذا يعني يكون عقله و... وسمعه وبصره مع صلاته بلا شك أن هذا خطأ فوفر المكان الهادئ بعض الناس يصلي في المكان اللي الذي يمر منه الناس الناس راحة جاية وهو واقف يصلي بلا شك أن هذا يعني يؤثر أيضا على صلاته طبعا يدخل ضمن المؤثر الخارجي مسألة الدخول إلى الصلاة وهو يحتاج أن يقضي حاجته يدخل إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه إيه الأخباثان يعني البول والغائط فالإنسان يقضي حاجته ثم إيه؟ ثم يدخل إلى الصلاة لأنه سيصبح مستعجل في صلاته وغير حاضر الذهن وإنما يحاول أن ينهي الصلاة بسرعة من أجل قضاء الحاجة وهذا بلا شك ينقص من قدر الصلاة ويؤثر بدرجة كبيرة على الخشوع فيها وهذه الأمور يعني كما قلنا تحصلها سهل يعني أختار المكان الهادئ الذي ليس فيه أصوات مزعجة كلام أو غيره وفي نفس الوقت ما كان لا يمر فيه احد من امامي او بجواري فيشغلني عن الصلاة يعني ما ينفعش مثلا اسيب طفل رضيع على السرير بالنسبة للام يعني ما ينفعش تسيب طفلها الصغير على السرير وتصلي وبعدين عينها عليه يعني هل هيقع من على السرير ولا لا فالان بصرها وقلبها كل متعلق بهذا الطفل وليس متعلق بالصلاة لا اضعوا بجواري على الارض وبعدين أصلي أما أن أشغل بصري بمتابعته فلا شك أن هذا يشغلني عن صلاتي فلا بد كما قلنا أتهيأ بإبعاد كل ما يشغلني عن الصلاة بقضاء الحاجة قبل الصلاة الوضوء قبل الصلاة بحيث أدخل إلى الصلاة بدون انشغال بعض الناس ممكن يتوض... يدخل في الصلاة وبعد أن يدخل في الصلاة يبدأ يسأل نفسه هل أنا كنت متوضي ولا لا فيبدأ ينشغل أثناء الصلاة بهل هو على طهارة أم على غير طهارة لا أتوضأ طالما أنني هكذا أتوضأ قبل الصلاة حتى لا أنشاغل بأي مؤثر خارجي وبالتالي كل هذا بلا شك يساعد على حضور القلب في الصدث هذا بالنسبة يعني المؤثر الخارجي وقلنا في إيدينا سهل أن نحن نأخذ بهذه الأسباب من فعشة روح على اللبن حط اللبن على بتجاز يغلي وروح أصلي يبقى يبقى العقل هيكون مع مين مع اللبن اللي على البتاجز فالإنسان يعني يعني هذه الأشياء لا يعني قد لا تحتاج إلى أن أذكرها لكم اصلا يعني الإنسان يتهيى لصلاته فلا يجعل أي شيء يشغله عن الصلاة طيب المؤثر بقى الخارجي هو الباطني أقصد المؤثر الآخر بقى هو المؤثر الباطني ده اللي عايز إيه انتبه معاه شوية هو مش صعب لكن يحتاج أن تنتبه معي. هذا المؤثر الباطني عبارة عن تشعب الهموم في أودية الدنيا الأولاد الزوجة الوظيفة المشاكل الفلوس كل هذا يبدأ يأتي عند تكبيرة الإحرام للصلاة أول ما تقول الله أكبر تبدأ استعراض المشاكل والهموم وهكذا وهذا الأمر علاجه في أمور فانتبه معي جيدا أولا أن تستحضر أنك واقف أمام الله عز وجل تبد أن تستحضر أنك واقف أمام الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى كما أنه مطلع على جوارحك وعلى صورتك وعلى مظهرك الخارجي فإنه كذلك مطلع على قلبك ومطلع على بطنك يعني تخيل كده وانت بتفكر في هذه الأشياء كأنك واقف الصلاة وتتكلم في هذه الأمور كأنك وقت بتتكلم في أمور الدنيا بدل ما تقرأ القرآن وتذكر أذكار الصلاة لأن الله يعلم الظهر والباطن فإذا استحضرت هذا يجعلك تستحي من الله عز وجل كل ما يشرد بك الذهن تتذكر بسرعة أن الله يطلع إلى قلبي الآن وأنا أفكر في غير الصلاة فتتذكر وترجع بسرعة هذا الشيء الأول ثانيا أن تستحضر أن وقت الصلاة وقت يسير جدا يعني خمس دقائق أو عشر دقائق وتنتهي الصلاة يعني حتى لو كان عندك من الهموم أو المشاكل حاول أنك يعني تستقطع هذه الفترة اليسيرة لتكون فيها مع الله سبحانه وتعالى وبعدين تنتهي الصلاة وتكمل تفكيرك في هذه الهموم وهذه الإشكالات لأن فترة الصلاة فترة قصيرة وفترة يسيرة جدا مقارنة بباقي يومك فلما تستحضر هذا يجعلك لا تنشغل في هذه الفترة اليسيرة التي تصلي فيها وتقف فيها عم الله عز وجل الشيء الثالث أن تتذكر أنك كلما أقبلت على الله بقلبك وجوارحك فإن الله سبحانه وتعالى سيسر لك أمورك ويبعد عنك كل ما يسوأك الأمور التي بتفكر فيها وتشغلك سيسرها الله سبحانه وتعالى لك إذا انتبهت في صلاتك وإذا خشعت في صلاتك لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني يحصل له أي مشكلة يفزع إلى الصلاة ويقول إيه أرحنا بها يا بلال فبهذا الشكل تكون إيه تكون راحة وتكون الصلاة فعلا هي الحل المشاكل وهي دفع الإيه؟ الهموم الشيء الرابع أن تتهيأ قبل الصلاة بمحاولة ربط شروط وأركان الصلاة بالأمور القلبية والأخروية تربط صلاتك وتربط أمور وأفعال الصلاة بالقلب وبالآخرة مثلا عند سماعك الأذان يعني قبل بقى ما تخش على الصلاة كده مجرد في البداية عند سماعك الأذان تتذكر أهوال القيامة والنداء من الله عز وجل يوم القيامة وعند قيام الناس من قبورهم متوجهين للحساب والحشر وهكذا عند الطهارة مثلا زي ما تتطهر أو بتطهر المكان الذي تصلي فيه والثياب التي تصلي فيها كذلك كما تطهر جسمك وبدنك كذلك تستحضر تطهير القلب كيف تطهير القلب بالتوبة لله عز وجل يعني وانت بتتوضى تستحضر إيه؟ التوبة لله عز وجل من الذنوب وان الماء كما انه بيغسل الاعضاء من الدنس وغير ذلك فالتوبة تغسل القلب من درن المعاصي وتغسل القلب من القسوة ومن البعد عن الله عز وجل عند ستر العورة مثلا كل هذه أشياء خاصة بالصلاة تربطها بالقلب. عند ستر العورة أتذكر أن الله لا يخفى عليه شيء. فكما أقوم الآن بستر عورتي الظاهرة أستر عورتي الباطنة. طب كيف أستر عورتي الباطنة؟ اللي هي الذنوب كيف أسترها بالندم؟ الندم على الذنوب والحياء من التقصير في حق الله عز وجل والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى كل هذا أستحضره عند لبسي للملبسة سأصلي فيها وعند ستري لعورتي أستحضر التوبة لله عز وجل لاستر عورتي الباطنة كذلك عندما أتوجه إلى القبلة ودي يعني دي يعني مسألة واضحة جدا فعلا زي ما الوقت ما ينفعش منك تتوجه إلى جهة أخرى غير القبلة ينفع تصلي وانت غير متوجه إلى القبلة لا ينفع طيب تتذكر أنه زي ما, يعني ما ينفعش أصرف وجهي إلى غير القبلة في الصلاة كذلك ما ينفعش أصرف قلبي وذهني إلى غير الصلاة يعني هذه كتلك فأستحضر هذا الشيء أنه لا يجوز أن أصرف قلبي أيضا إلا إلى الصلاة كذلك أتذكر عندما أقول الله أكبر أشوف هل أنا صادق فعلا بقول الله أكبر يعني فعلا الله أكبر من الدنيا في قلبي وأكبر من الأولاد وأكبر من المشاريع وأكبر من الزوجة وغيره من من يبقى أكون, إيه أكون صادق عندما أقول الله أكبر فلا ألتفت إلى شيء آخر لأن الله أكبر من ذلك الشيء الذي سألتفت إليه وهكذا يعني مع باقي الأركان في الصلاة في قيامي في قعودي في كل أعمال الصلاة أربطها بالأمور القلبية والأمور الأخرىية فتجد أنك تصلي ببدنك وجوارحك وكذلك يصلي معك قلبك فهذه يعني مسائل فعلا لابد أن ننتبه إليها إحنا نحاول يعني نختم الكلام بنماذج عن مجموعة من السلف ممن ضربوا لنا يعني مثالا عظيما في مسألة الخشوع في الصلاة حتى نقتدي أو على الأقل نحاول أن نتشبه بهم ونتعلم كيفية الخشوع في الصلاة المثال الأول كان عندنا الربيع ابن خثيم رحمه الله يقول ما دخلت في الصلاة فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي أول ما أدخل في الصلاة أهم حاجة عندي أستخضر ما سأقوله وأتفهم ما يقال لي هذا أهم شيء عنده في الصلاة المثال الثاني كان عامر بن عبد الله أحد الصالحين إذا صلى يقول يقولون ربما ضربت ابنته بالدف وتحدث النساء جنبي يعني بما يريدنا في البيت كلموا مع بعض وهو يصلي ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله هو لا يسمع شيء لأنه قلبه أصلا ليس معه وأذنه وسمعه وبصره كله في الصلاة فبيسأله يعني يقول له هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء أنت وانت بتصلي يعني بيجي على بالك كده أي شيء بتحدث نفسك بأي شيء قال نعم أحدث نفسك بوقوفي بين يدي الله عز وجل ومنصر في إحدى الدارين يعني الجنة أو النار فقالوا لا يعني هل تجد شيئا ما نجد في أمور الدنيا يعني إحنا بنفكر أحيانا في الدنيا كده أثناء الصلاة قال انظر ماذا قال قال لأن, لأن تختلف الأسنة في يعني السيوف أططع كده بالسيوف أحب إلي من أن أجد في صلاتي ما تجدون أتقطع بالسيف ولا ولا أنشاغل عن الصلاة بأمور الدنيا وهذا بعضهم يسأل هل تحدث نفسك بشيء من الدنيا في الصلاة وانت بتصلي يعني بتفكر في شيء من أمور الدنيا فقال لا في الصلاة ولا في غير الصلاة وهي طبعا دي مرتبة بقى أعلى جدا يعني لا يفكر في الدنيا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة لأن ما هي الدنيا وماذا تساوي الدنيا بالنسبة له وهذه يعني فعلا تأتي من قوة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى كذلك سئل بعضهم هل تذكر في الصلاة شيئا يعني وانت بتصلي كده دماذاك ما بتروحش الحاجة من أي بتفكر في أي شيء أثناء الصلاة فقال كلمة يعني جميلة قال وهل شيء أحب إلي من الصلاة فأذكره فيها في حاجة أحب إلي من الصلاة حتى أذكره في الصلاة طبعا هذه أمثلة يعني فعلا تحتاج منا نحن نحاول نتشبه بهؤلاء القوم ومع يعني ما فيش إنسان في يعني في لحظة يتحول من غافل وساهي إلى يعني خاشع بهذه الدرجة لكن أحاول أحاول مرة والثانية وهكذا حتى أصل إلى درجة فعلا من الخشوع في الصلاة مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمحافظة على هذه الأمور التي ذكرناها كل هذا إن شاء الله يجلب لي الخشوع في الصلاة فهذا يعني ما يتعلق بمسألة صلاة القلب وحضور القلب مع الجوارح في الصلاة ودرس القادم بإذن الله أن نبدأ الكلام عن الأحكام الفقهية الخاصة بالصلاة أن يعني الوقت يعني قد أخذنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخشوع في الصلاة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويتقبل منا صلتنا وجميع أعمالنا إنه لي ذلك القادر عليه وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وترقبوا سورة يوسف بصوت الأخ القارئ وليد أبو زياد ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال ما الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَآهُ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ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 يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوان في المدينه راءت العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إن لنرها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت وأعتدت لهن متكأوا وأتت كل واحدة منهن. نسكينا، وآتت كل واحدة منهم نسكينا، وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، وكلنا حاش لله.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 وَلَا إِلَّا مَنْ يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ رَيْسَنًا وَلْيَكُنْ مِنْ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ وَحَرِّرْ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ إِنَّ أَصْبُو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 ثم بَدَلَهُمْ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا حتى حين ودخل معه السجن فتَيان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِ أَصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِن أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذَلِكُمَا مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب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 تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهم وأباؤكم أنتم وأباؤكم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 الراية للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة وترقبوا كل ما هو جديد ومتميز وانتظروا المصحف المرتل كاملا بصوت الأخ وليد أبو زياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته